نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَائِقًا السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ, فإذا هم واشرقت الأرض بنور ربها وبطع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس Słuchajcie, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة حين دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَمُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَارًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأغرفنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ترى الملائكة حافين من حول العرش، من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله